بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 وَذُوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا, إذا ذكروا بها خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 ان من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مذيه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمتا يهدون بامرنا لما صبروا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 124. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 125. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون 126. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون